بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين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 ان يكون <تصفيق> <معليات معليات chatting> <إيه> <معليات> متقنن في أفضل بيانات والثاني أن يكون متقنن في شهادة الذي يحضر والثالث أن يكون متقنن في جنة متقنن يحضر مبارس الحديث يكون أنا صنعين أن يدفع أن يدفع على صلاح ما قدر أول مبارس هناك السؤال قل الوضع قالوا إن ولكن هذا كان يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان قال هذا المكان الذي ان يكون هذا المكان الذي قال ان يكون هذا المكان هذا ان قال المشهور أنها أسابعة للوجه لكن المصنف هي الضلالة يعني تقول هي ليس الضلالة لأن الضلالة تابعة للإمهار أسلال ليس الضلالة وإذن معطاهم أن الضلالة هي التشبيه كما في الضلالة التسليقية ينتقل ذلك الإنسان من علاق إلا المعنى حافظة نعيزاً في الضلالة التسليقية لأنه أن نحن كنا هذه الضلالة ومثلاً كما واحد يعني الثاني وكثر من هذا إلى مثلاً الى, إلى إسمي نفسي وإلى غيره فكذا يعني دفن الى و إلى تجمعه وإلى تجمعه مثلاً حينما يعني إسمى تركة ضاءة الإنسان يفكر أن هناك يوجد شخص واضع وضع فيه بعد ذلك الإنسان يذهب في ماله ويذهب في هذا غير ممكن أنه مثلاً إذا واحد يتصور وقت الباب أو يتطور فقط برسلطة ومقنية تتلدن الإنسان من هذا الشرط ما تبدن من أن نعلم يعني هذا هو يتلدن ومقنية هذا يعمل وخاطر في الوزارك من الضالة وقت من المحترن ومقنية ومقنية الله سبحانه وتعالى يرسل إلى شخص ما ويجتمع معه واحد وهو يعيش على الأرض، ولكن ليس كذلك عندما مثلاً ينتقل من هنا في مجاراة فهو يصرخ طمعاً بالطين كأنه يضرب عنده، ولكن هذا لا يسمى دراما، وفضلًا لهذا فإن هذا الأمر مشهور. عندما صدر الله <سؤال> من اللاطس فلا بدنا أن أحضرناهم ضخم أن ننظر إليه لا بده أربع شروط فنحن نسمي أنه طابئ اللي ومن الأربع حروط كما ذكر أباك فأنا نعرف أنه مهنجار وأن نعرف أنه وخائر وقافة في الإمامة وأن نعرف أن هناك ليس حرينا تمسك وهو التخالي معالك وعندما علمنا أنه فنحن نقول ألما اللفظ واضح في المعرفة وبعد ذلك هو نحن نكال آخر إحلامنا ننظر الأخطاء في فإذا كان هذا الأخطاء غير منسوب، إنه غير منصوح في مكان مناقب فنحن لا نعتدر أنه يدل على إعادة فنعتدر هنا ثم وأنا أشياء مثل هذه الأخطاء عنه فالأخطان هو يرسل فغاية ما هم لدي هم نأمل أنه سيُعدى إلى مكان المعارض وبعد ذلك تفهم هذا اللفظ إلى الفنينس نوعية وشفتية فإذا كان كما قال السابق إذا اللفظ والمعنى يكون بينما ذلك كما أن الواقع يتصور من نفسه فذلك يتصور بوجهه فذلك يتصور بوجهه إذا الداخل يتصور من نفس هذا اللفظ يسمى اللفظ وإذا تصوره بوجه من الآخر يسمعنا أولينا مثال حياتنا يسرورنا فإن دلالة ما عامة فليس بإمكاننا أن نتطور تطور جميل حياتنا ما لم يكن هناك لفظ أو مثلا شيء الذي يكون حاميا مكاشر جميلة كيف سألت بيش من حيات كثيرة أن تطور من فراء طاعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وهاله الطيبين الطاهرين الله وضع المركبات ثم هيئه الموضوع لمعنى كانت تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شيء على شيء وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص إلى آخره إلى هنا كان الكلام في بالأمس في الدرس الماضي المصنف ذكر أنه عندنا وضع شخصي وعندنا وضع نوع وذكر أن الوضع الشخصي هو أن يتطور اللفظ بنفسه ويوضع إلى نفس المعنى المتطور كما قلنا بالأمس لو تطورنا معنى الإنسان تعني الحيوان الناطق وتطورنا نفس نفض الانسان ثم وضعنا نفس هذا النفض لهذا المعنى او تصورت معنى زيد ولفظ زيد ز يا د زيد ثم وضعته لهذا فهذا يسمى الوضع الشخصي اما الوضع النوعي كما ذكرنا بالامس فهو انه هناك هيئات كثيره ولا يمكن تطور تلك الهيئات من لانه لأنه لا وجود مستقل لهذه الهيئات فيمكن أن أتطور هذه الهيئات في مواد مختلفة أتطور هيئة فاعل الضرب في ضارة أتطور هيئة فعل الماضي الضرب في الماضي فعل الماضي في طاقة ضربة إلى آخرين وحيث أن الموارد من الكثرة بحيث لا يمكن إحطارها فلا بد من تصور عنوان عام عن هذا العنوان يحكي عن هذه الأفراد فمثلا نتصور هيئة فاعل ونقول كل ما كان على وزن فائل فهو من مصاذيق هذه الهي أنا في الواقع هنا لن أتطور ضارب ولن أتطور آكل أو نائم وإنما تطورت عنوانا عاما هذا العنوان ينطبق على هذه المصادر وكذلك في هيئة الفعل الماضي أو الفعل المضارع أو فعل الامر أو في هيئة اسم المفعول إلى اخره من الهيئات ولا هذا كله نضع النوع هذا كله في الهيئات المفرجة في الهيئات المفرجة لأن الهيئات تنقسم إلى قسمين هيئات مفردة وهيئات تركيبه تسمى منها تسمى المركبات السؤال انتم الى هنا كان الكلام كله في وضع في وضع الالفاظ للهيئات المفرد لكن سؤال اخر هل للهيئات التركيبه والهيئات المفرد الهيئات التركيبية هل لها وضع مخصوص كما كان هناك وضع للألفاظ الشخصي أو للهيئات المفردة هيئات الجمل هيئات التركيبية هل لها وضع ايضا أم لا كتاب الهيئات التركيبية كأن نقول زيد قائم زيد عالم هذه لام الخبر والى اخر من الدول هنا عندنا وضع شخصي لزيد زيد قائم. عندنا وضع شخصي لزيد وعندنا وضع نوعي لهيئه خاطئ وضع مفردات وهيئه ضارب وهيئه عالم هذه كله هيئات اسم فاعل لكن الجملة المركبة من الوضع الشخصي والوضع النوعي والهيئة التركدية في هذه الجملة التي أعطت هذا المعنى مجموعة هذه الأمور يعني الجملة المركبة من الوضع الشخصي لزيء والوضع النوعي للملفان ومن الله تأطيه هذه الجملة بأكملها. هل لها وضع مستقل ايضا غير الوضع الفرد الشخصي والوضع النوعي؟ قال لا. إذا السؤال الطبع ان اتفق للجواب. السؤال واضح أو عيده مره ثانيه. مش هذا السؤال لا السؤال هل نحتاجه ولا؟ هل نجد اصلا نحتاج او لا نحتاج؟ نحن وضعنا وضعاً شخصياً لزيد وباكر جدار انتظر شخصي ووضعنا وضعاً نوعياً للهيئات المفردة اسم الفاعل واسم المفعول والفعل فعل الأمر فعل هذا يطلق المجرد هذه كلها وضع للهيئات المفردة وضع نوعياً لكن الجملة أيضاً لها وضع الجملة التي تفيد هذا المعنى. زيد زي وضع شخصي قائم وضع نوعي اذا جمعناهما في جمله هل تعطي معنا هل هناك وضع ثالث غير الشخصي وغير النوعي للجمله المكونه من الوضعين ومن الهيئه التركيه للجمله او لا هذا اصل البحث واضح السؤال اتبع عند ذريع السؤال في المسألة قوية في المسألة قوية المطنف يقول لا نحتاج لا نحتاج بعد الوضع الشخصي وبعد الوضع النوعي لا نحتاج إلى وضع ثالث لا نحتاج إلى وضع جديد للهيئة التركيبية للكمهنة لماذا لا نحتاج؟ قال لأنه لو قلنا بالوضع الثالث يلزم محذور اللغوية يلزم اللغو والله لا يصدر من الواضع الحكيم يلزم محذور اللغو لماذا محذور اللغو؟ قال لأننا لن ندعي لم ندعي في قرننا زيد ضم قائم لم ندعي ان نصف زيد يدل على معنى والتنوين يدل على انه مبتدا حتى نقول ان الهيئة التركيبيه للجمله تدل على معنى او تحتاج اصلا الى وضع جديد نحن لم ندعي أن زيد نصف كلمة زيد يدل على معنى وأن التنوين يدل على أن زيد الممتدى حتى نقول نحتاج إلى وضع ثالث وهذا الوضع مفيد إذا قلنا بالوضع الثالث يلزم عدة محاذير أحد هذه المحاذير محذور لغوية اتبع الجواب اتبع الجواب إلا اللهم اللهم إلا أن يأتي شخص ويقول لعل مقصود هؤلاء من قولهم بالوضع للمركبات لعله لعله لعل, لعل مقصود هؤلاء من قولهم بالوضع للمركبات لعل المقصود بالمركبات المقابل المقابل للمفردات يعني المقابل للوضع الشخصي اذا كان هذا هو المقصود فنحن معهم غيرهم ولا نحضرهم أيضا. اما اذا كان المقصود من كلامهم الوضع للمركبات اننا نحتاج الى وضع ثالث بعد الوضع الشخصي وبعد الوضع النوعي فهذا الكلام باطل لماذا لأنه يلزم محذور اللغوية كما أشرت. بل لو قلنا بأن لا نحتاج إلى وضع ثالث بعد الوضع الشقطي والوضع النوعي يلزم إشكال اللغوية واللغو لا يصدر من الواضع الحقيقي <تصفيق> شيخنا عندنا قلنا زيد القائم صحيح؟ في زيد في زيد القائم حايل زيد القائم بين شبين قوسين هنا زيد القائم عندنا وضع شخصي وعندنا وضع نوع زيد موضوع بالوضع الشخصي. وقائم موضوع بالواضح النوع الآن بعد أن جمعنا زيت وقائم في جملة هذه الجملة أعطت معنى جديد صحيح؟ هذا المعنى الجديد للجملة التي تركيبية كاملة هل هناك وضع ثالث حتى تعطي الجملة معنى أو ليس هناك وضع المطلس يقول لا يعني السائل يقول بعد الوضع الشخصي والوضع النوعي هل نحتاج الى وضع ثالث مكون من الوضع الشخصي والوضع النوعي والهيئة التركيبيه للجمله نحتاج الى وضع حتى نؤلمت معنى او لا؟ المصنف يقول لا نحتاج لبالك امان منشبهات اتضحت العبارة طالب وضع المركبات ثم الهيئة الموضوع لمعنى كارة تكون في المفرجات هذا ما وضعناه الآن كهيئات المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول وبقية المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها في درس الأهل وأخرى هذه الهيئات وأخرى في المركبات ما هي المركبات كالهيئه التركيبيه بين المبتدا والخبر زيد مجتهد هذه اعطت معنى معنى خاص اعطته الجمله المركبه من المبتدا والخبر لاصاله حمل شيء على شيء بعد وكهيئه تقديم ما من حقه التاخير لاصاله الاختصاص كقولنا إياك نعبد أصلها ما هو نعبد إياك ولكن حتى تفيد هذه الجملة معنى الاختصاص قدمنا قد ما من حقه أن يؤخر وهو إياك بعد إياك من حقه أن تؤخر ولكن قدمناها قد لغرض هذا الغرض حتى تفيد الجملة معنى الاختصاص أن الاستعانة مختصه بالله سبحانه وتعالى فهذا التقديم أعطى معنى للجملة هل هناك وضع ثالث بعد الوضع الشخصي والنوعي يسمى وضع المركبات او لا ومن هنا تعرف المصنف يقول أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي <تصفيق> طمقي بل ان قلت لعل البعض يقول نحتاج إلى وضع ثالث المصنف يقول ان قلت نحن نحتاج إلى وضع ثالث هذا يلزم منه محذور بل هو نظم محد الوضع الثالث لغو, لغو المحر يعني اشكال اللغوية كما قلنا واللغو لا يصدر من الواضع الحكيم ولعل ما ذهب الى وضعها من ذهب الى وضعها يقصد على اراد به وضع الهيئات التركيبية لا الجمل بأسرها بموضعها وهيئاتها زياده على وضع اجزائها فيعود النزاع حينئذ لعله لعل المقصود من وضع المركبات وضع الجمل وضع الهيئات التي قلناها بالامس المقابل للوضع الشخصي اذا هذا المقصود نحن واياهم أيضا ولا خلاف بيننا ويكون النزاع بيننا ولا نزاع لفظي اتضح هذا المطلب مطلب جديد علامات الحقيقه والمجاز قلنا سابقا في درس المضار قلنا سابقا ان المصطلحات ثلاثه اما حقيقه او مجاز او غلط قلنا الحقيقه هو استعمال اللاقب في المعنى الموضوع له والمجال استعمال اللاقب في المعنى غير الموضوع له لمناسبه بينه بين الحقيقي والمجال والغلط استعمال اللاقب في غير ما وضع له بدونه الان سؤال لو شككنا لو شككنا أن هذا اللفظ لفظ معين لفظ أسد لفظ ما أي لفظ من الالفاظ موضوع وضعك للمعنى الحقيقي أو المجالي شككنا فعلى ماذا يحمل هل يحمل عن الحقيقي أو على المجال قبل الجواب نقول الشك على قسمه مرة نشك مرة نشك في أصل الوضع نقول هل هذا اللافض وضع لهذا المعنى شك في أصل الوضع هل هذا اللافض لغب أثن وضع لهذا المعنى أو لا هذا شك ومرة اخرى لا لا نشك في الوضع نشك في الاستعمال نعلم الوضع نعلم ان لفظه وضع للحيوان المفترس ولكن شخص استعمل لفظا هذا شخص في الاستعمال اعلم بالوضع ولكن عندما استعمل زيد هذا الناطق انا اشك هل استعمله في المعنى الحقيقي او في المعنى المجازي اتبع الشب على فتنين المصنف يقول كلامنا في الأول كلامنا في الأول الشك في أفط الوضع لو شككت في الوضع أن نفو أسد موضوع لهذا المعنى أو لا ألبحت اتبع ليس في الاستعمال ألبحت في أفط الوضع لو شككنا في أفط الوضع لقد موضوع مستعمل موضوع في هذا المعنى أو لا هنا هل هناك علامات تدل على الوضع للحقيقي أو لا هل هناك علامات تدل على أن هذا النصب وضع لهذا المعنى حقيقة أو لا العلامات كثيرة العلامات الشيخ القمي عليه الرحمه أوصلها إلى أربعة، وبعضهم أوصلها إلى اثناعشر علامه، وبعضهم أوصلها إلى عشرين علامه، وبعضهم زرع قالوا عندنا عدة علامات تدل على أن الواضح للحقي خلاف. المصنف يقول نحن نذكر أهم تلك العلامة العلامة الأولى على أن الوضع للحقيقي. العلامة الأولى التبادر ما معنى التبادر قالوا التبادر هو عبارة عن انتباق الذهن. إلى معنى معين عند سماع اللقم التبابر عبارة عن انتباق الذهن إلى معنى معين إلى معنى مخصوص عند سماع اللقم سبابر انتباق انتباق الذهن الى معنى معين عند سماع اللافظ أثناء أسمع لفظ الأسد ذهني بعد أن أسمع اللافظ ألي أنقرت الذهن أولاً؟ ذات المعنى الذي انقرت إليه ذهني نقول هذا اللفظ وضع له حقيقة إذا بمعنى لفظ الأسد فينقرص الذهن للحيوان المفترس فاذا لفظ الاسد وقع للحيوان المفترس حقيقة عندما اسمع لفظ الماء لفظ ماء شخص يقول ماء ذهني ينطبق الى معنى معين. ينتبه الى ماذا معنى الماء ذاك الجسم السائل او السيال البارد بالطبع ذهن طرق اليه فاذا لفظ الماء وضع لهذا المعنى حقيقتا واضح معنى التبادر التبادر عبارة عن الانتباق انطباق الذهن شبك الذهن اخبرتوا ايش الانتباق انتباق الذهن إلى ذاك المعنى المخصوص عن ذاك المعنى المخصوص علامات الحقيقة عدم تبادل علامات الحقيقة سؤال انتباق الذهن إلى ذاك المعنى المخصوص لا يأتي من الفراغ الانتباق معلول والمعلول يحتاج إلى علة فما هي علة الانتباه الذهن إلى ذاك المعنى المخصوص. عندما أطلقنا لقب الأسد ذهني انحرف إلى ذاك المعنى رأسا. ما السبب الانحراف؟ لماذا انحرف ذهني عند سماع اللفظ إلى ذاك المعنى المخصوص المعين؟ الانتباه معلول والمعلول يحتاج إلى علم أو لنقول الانتباه مسبب. والمسبب يحتاج الى سبب فما هو السبب في انطباق الذهن قال احد امور ثلاثة عله انتباه الذهن الى المعنى المخصوص احد امور ثلاثة المعطاه عله الانتباه ان العلاقه بين اللفظ وبين المعنى العلاقة علاقة ذاتية أن العلاقة بينهما ذاتية من قبيل علاقة الدخان بالنار من قبيل علاقة الحرارة بالنار من قبيل علاقة الزوجية بالأربعة وهكذا وهكذا المطنف يقول وهذا القول باطل أبطل نهضار. لماذا هذا القول باطل؟ قال لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، لم سبق ذهن كل بشر. إذا قلنا نخب الأسد ينتبه إلى إذا العلاقة ذاتية، كما قلنا إذا رأينا الدخان حكمنا على وجود النار، والذي يحكم سواء كان الشخص عربيا. او كان الشخص فارسيا او كان الشخص هندييا او كان الشخص افريقيا او كان الشخص باكستاني اعرابي او كان الشخص افغاني ينطبق ذلك قلنا فارس قلنا فارس ينطبق والحال والحال ان قلنا لا من العربي والحال ان الانسان غير العربي اذا سمع لفظ الماء ولم يكن عالما بالواضع فينتظر ينسب ذهنه الى ذاك المعنى البصري فاذا قولكم ان العلاقه بين اللفظ وبين الماء علاقه ذاتيه هذا القول باطل. قول اخر القول الاخر يقول ان العلاقه بين اللفظ وبين المعنى عندما انطرف الذهن عند سماع اللفظ الى المعنى هناك قريب هناك قريب تدل على ذاك المعنى فالمتداخله ذهني اليه المصنف يقول هذا باطل لانه لا توجد قرينه لا مقاميه ولا لفظي اليه اصلا يعني لا المقال والحار قريبا ولا اللفظ به قريبا حتى ينطرف به الى رسول بل اطلق لفظ الاسد خالد مجرد امر قريب واحد قال رايت اسدا فقط لم يقل رايت اسدا يخفض حتى ينطرف الى المجازي ولم يقل رايت ابدا سابوان حتى في الحقيقه لا أسد من دون قريب والقول الثالث الذي يذهب اليه المصنف ان العلاقه بين اللفظ والمعنى علاقه مسبب عن الواضع فخبرت عن من الواضع اي وضع ورى أسد لهذا المعنى الحقيقي انا علمت بالواضح عمليه الواضح تنشئ تسبب علاقه خاصه بين اللفظ والمعنى بحيث تستانس الذهن الى المعنى الحقيقي قال فكلما سمع لفظ اسد انطلق ذهنه الى المعنى الحقيقي لا لأن العلاقه بينهما ذاتيا لا لوجود قرينا وإنما للوضع فالانتباق معلول للوضع الوضع هو الذي أنشأ العلاقة الخاصة بين اللقم والمعنى هذه هي العلامة الأولى قال علامات الحقيقة والمجال قد يعلم الإنسان إما من طريق نفس أهل اللغة أو لكونه يعني الإنسان أو لكونه نفسه نفس الانسان يعني. من أهل اللغة اما أنا اعرف من أهل اللغة العلامات لولا أنا أكون من أهل اللغة أنا خبير لغوي أنا في اللغة أن لفظ كذا مثل لفظ الأسد موضوع لمعنى كذا حيوان مفهد ولا كلام لأحد في ذلك إذا صامعنا لا كلام في ذلك فإنه من الواضح أن استعمال استعمال النافض في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره نجاح إنما الكلام لو سكتنا إذا كنت أعلمت فعرفتنا بحاجة للعلمة إنما الكلام لو شك أن لفظ الأسد حينما وضع وضع للحقيقي أو المجازي أنا ما درحكم قال وقد يشك وهذا عند الكلام وقد يشك شوفوا شوفوا في الاستعمال في وضع فالشك في, في الوضع وليس في الاستعمال في وضع لفظ نقصوص لمعنى مخصوص فلا يعلم ان استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقه فلا يحتاج الى نصب قرينه عليه او كان على سبيل المجال فيحتاج الى نصب القرينه وقد عند الشك ماذا نقنع قال وقد ذكر الاصوليون لتعيين الحقيقه من المجال اي لتعيين انه يعني اللافظ موضوع لذلك المعنى الحقيقي او غير موضوع له ذكر ماذا ذكروا طرقا وعلامات كثيره نذكر هنا اهمها الاولى التبادر وقلنا التبادر انباط الذهن إلى معنى مخصوص عند سماع اللفظ دلاله كل لفظ على اي معنى لا بد لها من سبب لان الدلاله معلول ويحتاج الى علم والسبب ولعله لا يخلو فرضه عن احد امور الثلاث اولا السبب الاول المناسبه ذاتي ان تكون هناك علاقه ذاتيه بين اللفظ والمعنى كما ان الدخان يدل على النار والحراره على النار كذلك ايضا اللفظ يدل على المعنى والدلاله علاقه ذاتيه بينهما وقد عرفت اين عرفت في بحث سابق وقد عرفت بطلانه واحد السبب الثاني او العلاقه او العمقه الوضعيه بمعنى ان الواضع والاستئناس بالواضع هو الذي سبب العلاقه عند سماع لا ننطلق للمعنى ثالثا او القرينه الحاليه او المقاليه واضح معنى القرينتين قرينه حاليه يعني لسان حالي وضعه الحال التي هو فيها تدل على ان هو الحقيقة الحقيقه او أو او لا اللافظ في المقال ينسى القليلا فاذا علمت ان الدلاله مستنده الى نفس اللفظ من غير اعتماد على قليله فانه يثبت انها من جهه العلقه الوضعيه وهذا ما يذهب اليه مصنف العلم والوضعين، يعني بالوضع، العلم، العلم، لا العلم، الحل. وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة حقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هذا نستعرف نعرفه صن هو انطباق المعنى من نفس اللفظ. مجرداً عن كل كلمة. بس ما يذكر اللقب ينتبه ذهني إلى ذاك المعنى المقصود. ذاك المعنى المقصود الذي سبق إليه ذهني اولا هو المعنى الحقيقي لله. ماذا بيأكده؟ مباشرة بعد اللقب. ذاك المعنى هو الحقيقي وقد تعترب السفر الإشكال المطمئ يشير إليه على علامة التباطل وهذا الإشكال يكرفه للدفة القاضية وقال الله على محمد وانا والصالح